BOOK TOO سامي ثلاثة ثلاثة كاتسنوبا التعارف التعارف كامرجوبا مرحبا مرحبا, مرحبا. كامرجوبا مرحبا مرحبا كر كيف حالك كيف حالك اروبا هل انت من أوروبا هل انت من أوروبا امريكاخ هل انت من أمريكا هل انت من أمريكا؟ هل أنت من اسيا هل انت من اسيا دوميل في أي فندق تقيم في اي فندق تقيم رمدني اك خارت منذ متى وانت هنا منذ متى وأنت هنا؟ رمدني خنت كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ اك شوبولباغاك هل انتم تمضون اجازتكم؟ هل أنتم تمضون اجازتكم هنا؟ مستمرت رغرمه يجب أن تزوروني يجب ان تزوروني هذا هو عنواني هذا هو عنواني خوال شفت هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ سوف، ماكرام، اوكوي داوغيكمه راغات. يؤسفني. لقد اصبحت مرتبطا بشيء. <تصفيق> يؤسفني. لقد اصبحت مرتبطا بشيء. كارجاد <تصفيق> <تصفيق> إلى اللقاء نَحْوَ مْدِس أراكم قريبا <تروي بيت> أراكم <اللقاء> قريبا ترويبيت إلى